نار الله ا ل م و ق د ة التي تطلع على ل ف ئ د ه إ ن ه ا عليهم موصده في عمد مبدده